Welkom bij les nummer 47 van de Arabische Grammatica. We hebben vorige keer alamaat het tekenen van de gehad. Dus hoofdstuk 34. Dat ging over het tekenen. De tekenen van vrouwelijke aanduiding bij de فرأينا أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإن الفعل يتبعه فيكون مؤنثا كذلك ورأينا أن علامة التأنيث في الفعل الماضي هي تاء ساكنة في آخره ورأينا أن علامة التأنيث في الفعل المضارع تاء متحركة في أوله هذا بالنسبة ل. علامات التأنيث في الأفعال واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ العلامات التأنيث في الأسماء لكن قبل ذلك نأخذ التمارين المتعلقة بالدرس الماضي. لذا سنقوم أولاً بمعالجة الواجب المنزلي من الفصل 34. قبل أن أبدأ به، أريد إجراء uh, vorige keer heb ik een fout gemaakt. Uh, uh, ik heb uh, alhamu, en dat is een van de asma' al-Khamsa, al Hamu vertaald met schoonvader. En dat hoort schoonbroer te zijn. Zoals zuster uh, Athari heeft gezegd, het moet dus inderdaad schoonbroer zijn. Zoals uh, <coughs> in de hadith staat, alhamu uh, al, -hamu, al كما قال al-Nabiyu sallallahu عليه sallam uh, وَقَدْ يُرَادُ كَذَلِكَ بِالْحَمُ al Alhamu, dat betekent dus schoonbroer, maar het kan ook betekenen de oom of de neef dat is ten opzichte, dus Al-Hamu ten opzichte van de vrouw van de man طيب, dat is een uh, correctie voor wat betreft في شاء الله تعالى التمرين الاول النمر يقول السؤال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ضع فاعلا صفحه سبعين او صفحه 70 ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الافعال الاتيه اذا نضع فعلا dus wat we moeten doen in deze opgave is dat je een fail en een mefaool bihi verzint, bedenkt voor de volgende werkwoorden. Het vaal het eerst is tabaghet. Eerst even vertellen wat betekent tabaghet en daarna antwoord geven. Mama na tabakhat, zoma kookte. Zij kookte. Dus tabakhat betekent koken. En hier hebben we het over vrouwelijk. Hier tabakhat. Dus zij kookte. En dat gaat hier om verleden tijd. Al-Fiyal, Al-Madi. Tabakhatil omu ta'ama. Ascent. Al-umu fa'il. En atta'ame mefa'ulun bi. Dus. طبخت الأم الطعام والمقصود هنا أن الفعل الماضي هنا يتبع الفاعل في التأنيث فالفاعل هنا مؤنث وهي الأم مؤنث فكان الفعل كذلك مؤنثا وعلامة التأنيث هي التاء التأنيث الساكنة في آخر طبخ يعني طبخت وهنا قلنا طبختي لأنه التقى ساكنان فلا نستطيع أن نقول طبخت الأم طبخت الأم وإنما إذا التقى ساكنان فإن الذي يسبق يحذف فيصير في هذه الحالة كسرة طبخت الأم الطعام نجد مدر كوكت أتأيته وفمعكت أتأيته طيب الفعل الثاني قاذفة جستر ام سوسن تفضلي يستفيد يستفهم دبتكنست نيوزته ما معنى قاذفة خويده فيرب احسنت خويده فيرب أو لانسييرده لانسييرن كان اوك هوت والان ضعي فاعلا ومفعولا به قذف الولد الكره ها هو قذف الولد الكره ديون يون خويدة The ball of verb. The ball. هنا الولد الذي هو فاعل مذكر. مذكر فلذلك كان الفعل مذكرا كذلك فلم نزد التانيث لأن الفاعل ليس بمؤنث أحسن. طيب الفعل الذي يليه رتبت رتبت ما معنى رتبت من يعرف معنى رتبت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 الفعل رتبت التلميذة الكتب أحسنت رتبت التلميذة الكتب التميش أردن دبوك د سورتير دبوكن ناخد طيب نمضي إلى الفعل التالي الذي هو تطيع تطيع ما معنى تطيع و إيتي بفاعل ومفعول به أمسا و سا فضلت خهور زامن ها أخذ أطاعة تيكن خهور زامن والجملة ذاروم يست تطيع إكدخ تطيع <ضع> تطيع تطيع لماذا ضممنا التاء <ه <ه> هذا في الحقيقة يتعلق بالصرف ذات هي في تماكمة الصرف آه. El fi'al in el dus het werkwoord in verleden tijd, dat is ata'a, hij begint met el hemze, hij heeft vier uh, letters en begint met el hemze. Een werkwoord met deze schaal heeft al modari'a, de eerste letter van el die krijgt dan al dhamma, ata'a, -e dus uh, Komen, yuqbilu. Akrama, gastvrij zijn. Akrama, yukrimu. Ahsana, khudun ahsana, yuhsino. Dat is gewoon op deze schaal, af'ala. deze schaal krijgt dus de harf Modara is de letter in de die krijgt het dhamma. Nou, <tutii> al bintu, ummaha, bintu, ummaha. هنا البنت فاعل والفاعل هنا مؤنث فصار الفعل كذلك مؤنثا وعلامة التأنيث هنا في المضارع هي التاء المتحركة في أوله تاء المتحركة في أوله وهي تطيع تستميش خور زمت هار مدر طيب الفعل الذي يليه حبسة ما معنى حبسة وأتي بجملة مفيدة فيها فاعل ومفعول به الأثر يتفضل فصتها ونخضنه خضم خفن النيمة نعم يخطب حب تي كنت حابسا حابس محمد القط محمد نام دكات cat captured or held the the ما معناها وأتي بفاعل ومفعول به له أمسوسنت فضلين تبدأك تفحص أحسن تغسل فاطمة يدها نعم هنا فاطمة فاعل مؤنث ف تغسل الذي هو فعل مضارع علامة تأنيثه التاء المتحركة في أوله والحركة هنا الضمة فاطمة ضصت هار هانت يشتري يشتري يلا برودر سبع سبع. يشتري الاثر تفضل ما معنى يشتري ثم ياتي بفاعل ومفعول به كوبن نعم يشتري الاب هديه أحسن تفادر كوبت كدو. نعم هنا الاب مذكر فصار يشتري كذلك مذكرا أحسن. نظمت نظمت ما معنى نظمت برودر سواس تفضل أردن اردنا وارجعنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نظمت وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا وعلامة التأنيث هنا بما أنه فعل ماضي التاء التأنيث الساكن في آخره طيب الفعل الذي يليه رابطا عفوا رابطا متكزاخة الطاء وليس التاء رابطا ما معنى رابطا الاثريه تفضل عن بند عن كنوب فست بند أحسنت المخوت ربط الرجل الحصانة dus de man uh, bond uh, het paard vast. Of binden. Ik weet niet meer. Wat is uh, verleden tijd van binden? Bond. Taai. Bond. Waar Barakallahu fiku. op? de man bond het paard vast. Huna arrajulu rajulu. Mudekker. Fasara. Al. Alfi'al kadalika mudekkeren. والفعل الاخير تخيط تخيط ام سوسن تفضلي ما معنى تخيط فبتخيا احسنت والان فاعل ومفعول به تخيط الخياطه الثوب احسنت الخياطه هنا مؤنث فصار الفعل الذي هو تخيط كذلك مؤنثا وعلامة تانيثه التاء المتحركه في اوله ياخد Tayeb, ik denk dat jullie begrijpen uh, waar het om gaat hier in deze oefening. Uh, anders uh, hoor ik het wel als er vraag is of een toevoeging of wat dan ook. En nu gaan we naar het tamrin het-thani. Oefening 2. Dus nu hebben we asma' in plaats van afhaal. En daarvoor... Uh, we hebben dus nu de esma. En bedankt, de deze esma moeten we in zinnen maken zodanig dat deze esma, deze woorden, faal worden voor een fijl die je zelf bedenkt. Die past bij deze esma. We beginnen het nu bij alles. Alles. Broeders, mevrouw Svein, met mijn alles. Dat is dief. De dief. Tijbel 1 moet je een fijl erbij bedenken dat past bij deze dief. ديزا لستيزيت فاعل سرق اللص المال هي فيه مفعول بيته ت ت سرق اللص المال دج ديف استال غلد يبقى الفعل هنا سرق سرق احسنت طيب النمله نمضي الى النمله اجعل النملة فاعلا لفعل يناسبها الاثريه تفضل تنظف النمله بيتها heel goed هنا النمله مؤنث مؤنث فصارت تنظف الذي هو فاعل مضارع كذلك مؤنثا وعلامة تأمثه التاء المتحركة في أوله وهي تو تنظف طيب البعوضة البعوضة ما معنى البعوضة برودر 77 تفضل دمخ لعم طيب الآن اجعل فاعلا يناسب البعوضة عفوا اجعل فعلا يناسب الفاعل بعوضة كم مخ دون تضر البعوضه تضر تضر البعوضة الناس أحسنت الناس دش دش هنا تضر فعل مضارع وعلامه تانيثه لان البعوضه مؤنث علامة التانيث التاء المتحركه Fi oweli. Al-Himaru. Volgend woord. Al-Himaru. Even kijken. Om, zo, zand Hier zitten ook mannelijke namen. Zie ik naam. Hier. Dus zitten mannelijke en vrouwelijke woorden door elkaar. Dat tekent ezel, accent. Maar het gaat dus bij deze les om al-Mu'annath. En dan hebben we er tekenen voor al-Mu'annath bij al-Fi'al. Geen inderdaad over vrouwelijk naam. نام الحمار على الأرض لكي يمكنك أن تكون مختلفة في الوضع نام الحمار على الأرض هذا جيد لذلك إيزال سليب على الأرض هنا الحمار مذكر فصار الفعل كذلك مذكرا الذي هو نام وإلا لو كان مؤنثا لكان لصار الفعل نامت لأنه فعل ماضي طيب البقره اكسيدت سيتيس فالماغرب المغرب اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه صفيه اه اه صفيه اه ما اه اه ثم اجعلها فاعلا لفعل يناسبها طب اه اه اه اه اه اه اه اه هي رس اه اه Mubtada' en Jamilatun is ghabar. Maar wat wij moeten hebben hier, wat de vraag is, is dat Al-Baqarah moet fa'il zijn. Met andere woorden, je moet een fi'al fi bedenken, dus een werkwoord. Want in de zin die je hier geeft, Al-Baqarah to Jamila, toen, daar zit geen fi'al in. De koe is mooi, daar is geen fi'al in. Probeer het even nog een keer. Wat kan een koe doen? Je hoeft niet ver te denken, gewoon simpel iets. Simples, als je al bakaratu te al ma'a als je al bakaratu zegt wat is al arab van al bakaratu wie weet dat wat is al arab van al bakaratu weet jij het misschien om safia wat is al arab van al bakaratu in jouw zin al bakaratu te schrabbel dat is ism maar ism dat is geen arab ism zeg je als ik de vraag stel wat voor woord is het dan is het antwoord ism, fi'al of harf. Maar als ik vraag wat is de arab, dan is de moet het antwoord wat anders zijn. Uh, wie kan misschien antwoord geven? Broeder Sebastian, la leese lees Misschien Broeder Sebasween kan antwoord geven. Wat is de arab van Al-Bakaratu? Of zuster al Wat is de arab van Al-Bakaratu? Dat is Mubtada, accent. Mubtada. Waarom is het Mubtada? Waarom is het Mubtada? Het is een kleine herhaling voor de mensen die dat gemist hebben. Mubtada zonder gabar. Nee, er is wel gabar. Waarom is het Mubtada? Het is op het begin van de jumla. Uh, het is een ism. Je moet zeggen eerst, het is een ism waarmee een zin begint. Dat is een Mubtada. Dat is de definitie van een Mubtada. Als je een ism hebt aan het begin van een zin, dan is dat Mubtada. En de gabar in dit geval, dat is... De hele zin die daarna komt. tashrabul ma' ak". De zin met een fa'al en een fail. Dat is dan de gabar. Tayyib, we laten dit eventjes nog rusten. We gaan inshallah ta'ala stoppen voor Salat al Maghrib. En dan komen we terug bij Ibn ta'ala. Uh, akkoord. We komen inshallah om, om kwart over. Kwart over negen. Dus we nemen een kwartiertje pauze. Is dat goed? Inshallah ta'ala. Misschien wil iemand even een Koran opzetten. vorige keer was al Etheria die dat gedaan heeft. Misschien om sausen. En dan komen we terug, inshallah-ta'ala, om kwart over negen. In ieder Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa wa rahim. Assalamu alaykum. Bismillah wa rahman wa rahim. Assalamu alaykum. We gaan, inshallah-ta'ala, verder met opgave 2. Is het duidelijk, voor wat betreft de zin van Zuster Om Safia? Uh, Al-Bakaratu. Het uh, moet trouwens niet Al-Bakaratun zijn, maar Al-Bakaratu Tascharabu Al-Ma'a. Niet al-Bakaratun. Want je kan niet uh, al hebben voor bepaald, dat is een bepaald lidwoord in het Arabisch. al, niet Tarif. En tegelijkertijd Tenwien hebben. Je kan niet tegelijkertijd tenwien. Dat is dus de twee. Dambas of de twee vetha's of de twee kasras aan het eind van het woord en tegelijkertijd el aan het begin hebben. Je kan niet zeggen el bakaratun of bakaratun dan is het onbepaald of el bakaratun dan weet je waar het over gaat welke bakara, welke koe je bedoelt. هل is het duidelijk die zin dat al baqaratu mubtada is? Alaykum assalam wa rahmatullah. Maskin sister Omn Safiya is niet aan het bezig. Alaykum assalam wa rahmatullah. Typ dan misschien kan iemand anders deze zin عندما كمث الفاعل بتس البقرة العشبة ياخد إن the other thing دي كن البقرة الماء دنا البقرة ص فاعل طيب دمطي إلى الاسم الذي يليه وهو الذئب الذئب الذئب طيب ما الذئب ثم اجعله فاعلا لفعل يناسبه طيب اه اه تفضل اه اه اه اه اه أكل ذئب الشاة أكل ذئب الشاة اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه الأم اه ما معنى اه أنا سأرفع اليد من جوزة أومسافيا لرفعها، وإذا احتجت لاحقاً، سأفعل ذلك مرة أخرى. يو. نعم. الأم. الأثرية. تفضل. ديكت ديكت. تربي الأم. أولادها. طيب الأم. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. الأثرية. ما مع علامة التأنيف؟ فاضي ستتأنيف فاضي ستتأنيف ما علامة التأنيف في فعل تربي التاء المتحركة التاء المتحركة في أول الفعل في أول الفعل اخذ. طيب نمضي إلى القطار القطار قم سوسن ما معنى القطار ترين Train. والان جال له فف... فعلا يناسبه يسير القطار بسرعة حسنت. يسير القطار بسرعة... هنا القطار فاعل مذكر فصار الفعل كذلك مذكرا The train right التلميذة, التلميذة. التلميذة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأثرية تفضل. طب تي كنت ليرلين أخذ تلميذ إذا. دروسها نعم ليرلين طن هب في توفر هار أحسن. راجعت هنا هو الفعل وعلامة تأنيثه هي تأنيث الساكنة. عليكم السلام ورحمة الله. الجندي الجندي برودر سبعة تفضل فضل The Soldats يجعل له فعلا يناسبه الجندي يحرص الوطن الجندي يحرص الوطن يكسر فوريا ونحن كيد فراغ ليز اجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل يناسبه اجعل طيب فربيت <تصفيق> سنت يحرص الجندي الوطنة، لذا السلاح يحرس الأرض. إذا هنا الجندي فاعل، فصار الفعل كذلك الجندي فاعل مذكر، فصار الفعل كذلك مذكر. طيب، فنمضي إلى التمرين الثالث. اكتب، اكتب الجملة. الآتية بعد جعل الفاعل المذكر مؤنثا في كل جملة. إيش فط مشهيد يموت الفاعل أمزت فن المذكر إلى المؤنث ؟ كاي كفطر فراندرت إن ذي ذن. إذن أكتب الجمل الآتية بعد جعل الفاعل المذكر مؤنثا في كل جملة. شكر الولد أمه شكر. الولد امه في زين طيب ااثر يتفضل هوفرت الزين وعليكم السلام الله شكر الولد الله شكرت البنت امها طيب الولد دياب يا ام خزات ان البنت هي الخوت ماتيس دوس المؤنث فن الولد البنت هنا كان عندنا شكر فلابد بد ان يصير كذلك مؤنثا وعلامه التانيث في الفاعل الماضي هي التاء تأنيث ساكنة في آخره شكرت فصارت شكرت وأمه يعني هذه الليها تعود على الولد فلما كان الولد مذكرا كان الضمير مذكرا أمه فلما صارت صار الفاعل مؤنثا البنت صار الضمير كذلك مؤنثا فصارت امها حسنت شكرت البنت امها أتماشة بالضنكت هار مدر حسن. طيب الجمله الثانيه يحمل البائع البرتقال برودر 77 تفضل يحمل البائع البرتقال تحمل البائعه البرتقال هيلت بس البائع مذكر والمؤنث البائعه يحمل فصت مذكر مت التاء المتحركة عن البخين ومدادة الفعل المضارع ضمن بورطة تحمل تحمل البائعة البرتقال هي الخط توجد في الكوبستر باكت أو في الدراخت طيب الجملة الثالثة يربي الفلاح الدجاج أم ساوستن تفضل إيست. نعم. تربي الفلاحة الدجاجة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 بِالْبَرْدِ شَعَرَ الفقير بِالْبَرْدِ دوش دي موتي أم زيتا إن الفقير موتي أم زيتا إن فراولك أم صفية تفضلي شعر الفقير بِالْبَرْدِ شعرت الفقيرة بِالْبَرْدِ أحسنت ياخد دوش الفقير تتسمو ذكر أن الفقيرة تتسمو أن فشعر يصير كذلك مذكراً بزيادة التاء الساكنة في آخره لأنه فعل ماضي شعرت الفقيرة بالبردي. ألين باي التأطسpraak wordt het niet ساكنة، maar krijgt een kasra. شعرت الفقيرة بالبردي. Vanwege het samenkomen van سكون achter elkaar. شعرت البنت. السكون عبد الله فن الفقيره الصوري الفقيرة السكون عبد الله تزدنورت شعارات الفقيره بالبارتي يا الخد. طيب الجمله التي بعدها ادرك المسافر القطار أدرك المسافر القطار ابا حفص تفضل ادركت المسافره القطاره احسنت تشير كراغو hetzelfde المسافر مذكر مؤنثه المسافرة وأدرك يصير كذلك مؤنثا بزيادة التأنيث الساكنة في آخره لأنه فعل ماضي الخط الجملة الأخيرة يحب المعلم المجتهد أم مصفي تفضل أم مص يحب al muallimul mujtahid, al mujtahidah. Wat wordt het? Ja, omma Safiyah. Al muallim wordt dan al muallimatu. Ja, goed. Dus tuhibbul muallimatu al mujtahid. Ahzend. De euh, lerares die houdt van degene die zijn best doet. Ijverige student. Hassan. Tayyib, ik denk dat het duidelijk is wat de bedoeling is van deze opgave. Anders hoor ik het wel. We gaan nu naar opgave 5, Sorry, opgave 4. Het thema Arabia. We zijn nog steeds bezig op bladzijde 70. al Hier moeten we andersom. We hebben een moenath En dat moet muzakar worden. Op de rechter faal. Ga خافت القطة الكلب. طيب في زين الأثر يتفضل. خاف القطة الكلب. أحسن. طيب الجملة الثانية. the انخفض the east zin. taken dose the push of the cat. ااا رصبان for the hunt. الجملة الثانية. تأكل الحمارة البرسين تأكل الحمارة البرسين أم ماذا تفضل يأكل الحمار. البرسيم ها هو قد البرسيم ما البرسيم؟ برسيم ذاتس ان سوورت غراس عشب من سوورت خرس العشب ما تغيتهو نعم هوي نعم طيب نمضي الى السؤال الثالث تشكو المريضه الالم تشكو المريضه الالم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابا حفص تفضل يشكو المريض الالم احسنت ايش ذا زيك دي هيفت لاست اوف كلاغد اوفر ذا الجمله الرابعه احسنت القارئه القراءه الأثرية، تفضلي احسن القارئ القراءه يغوت دز دي ليزر هيفت غوت غليزن ام الخامسه الجمله الخامسه تعبت المراه من المشي تعبت المرأة من المشي أم ساوسان تفضلي تعب الرجل من المشي ها أخذ المذكر فن المرأة تغيس الرجل تعب الرجل من المشي الجملة السادسة تبدأ دات ضد مان غصم فنطلوب الجملة السادسة تعاقب الناظرة البنت المهملة كايكا طيب أبا حفظ تفضل تعاقب الناظرة البنت al-muhmila. Maasamit. Tuaakibu al-naa'hirotu al-bint al-muhmila ta. Tuaakibu al-naa'hirotu al-bint al-muhmila ta. Eden, يعakibu al-naa'hirotu al-bint al-muhmila het in Al-Modakar en dat is wat je gedaan hebt, heel goed. Dus de, uh, de toezichthouder, degene die uh, let op de mensen, degene die past, de oppas, als het ware, de oppas, die straft de, het meisje. Uh, de stoute of het stoute meisje, het meisje die uh, haar werk niet goed doet. Heel goed, nou, we zijn er doorheen. أن ضن التمرين الخامس يقول السؤال الأول في التمرين الخامس هات أربع جمل فعلها ماض والفاعل مؤنث والمفعول به طيب هات أربع جمل فعلها ماض والفاعل مؤنث والمفعول به مذكر. الفعل فعل ضد ماضيس إن الفاعل مؤنث زين المفعول به مذكر طيب أم سوصن تفضلي إدرين ما معي سجلت المرأة الأسماء في الجهاز سجلت المرأة الأسماء في الجهاز هنا المرأة فاعل فا هو مؤنث حسنت الفاعل مؤنث والفعل يتبع الفاعل كذلك مؤنث الأسماء ضد زين نعمة heel goed. Al-asma' dat zijn namen. En uh, ja, een naam dat is mudhakkar, ism, dat is mudhakkar, bijvoorbeeld. Al-ism ja. dat is mudhakkar. Maar als je een voorwerp in het meervoud zet, dus een voorwerp wat geen verstand heeft, in het meervoud zet, dan wordt het beschouwd als muannaf. Dan wordt het beschouwd als muannaf. El ism. Heel ja, goed. Dan ben je af van het probleem. سجلت المرأة mar'atul isma fi Heel goed. Tayyib uh, al-athariyat, vaddaling. Dus de, de, de vrouw heeft na, de naam ingevoerd in de computer of in het systeem. Al-athariyat, vaddaling. البنت bintul quran هنا البنت فاعل مؤنث قرأت تتبع يتبع الفاعل كذلك مؤنث علامه تانيثه التاء التاني الساكنه والقران فعل به مذكر احسنت ابا حفص تفضل اكلت القطه اللبن هل اللبن يؤكل ام ماذا اللبن اللبن ما ما, ما هو اللبن سن يشرب <تصفيق> طيب أعد الجملة شاربت أحسن شاربت القطة اللبنة أحسن دوش دبوس drunk كامل ماله أوه ماله هنا ال القطة مؤنث والفاعل كذلك يتبع الم الفعل, الفعل يتبع الفاعل فهو كذلك مؤنث وعلامة الأنثي تأتي الساكنة في آخره لأنه فعل الماضي واللبن مفعول به وهو مذكر إذاً أجبته على السؤال بارك الله طيب نخ اندر زينن أو فخانو نادا فوغنة نخ ايمانتن اندر زين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب السؤال الثاني هات أربع جمل فعلها ماض والفاعل مذكر والمفعول به مؤنث ني الفاعل مذكر المفعول به مؤنث زين إن الفاعل بقيت ما ما طيب برودر إخواني سؤال تفضل. برودر سؤال سؤال تفضل. يحب سؤال بنته تفضل. إخواني سؤال سؤال تفضل. إخواني سؤال سؤال تفضل. إخواني سؤال سؤال تفضل. إخواني سؤال سؤال تفضل. إخواني سؤال سؤال تفضل. إخواني سؤال ياخد. طيب الجستر الأثري تفضلي أحسن محمد القراءة. أوه، هل هو؟ نيني، انتظرني. اك اك عاد تر. يوست، بروديس بارسويل. داتس، إن دا داتس، داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس. احب داتس.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 الفاعل ذلك والقراءة مفعول به مؤنث. أحسن أم ساوسن تفضلي بمتعلم الضكر بلايف ضطف خين فاطمعك بإذن الله تعالى ساق الرجل السيارة يأخذ يستمع الرجل الرجل مذكر وساق فعل ماضي يتبع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 هات اربع جمل فعلها مضارع نمت مضارع زين والفاعل مؤنث والمفعول به مذكر طيب الاثر يتفضل مضارع فاعل مؤنث مفعول به م... مذكر تقرا البنت القران ياخت البنت فاعل مؤنث تقرا فعل مضارع يتبع التانيث الفاعل بعلامة التاء المتحركة في أوله والقرآن مفعول به مذكر أحسنتم بروديرس ما شاء الله تفضل تركب المرأة الجماله خط فاعل المرأة مؤنث مفعول به الجمل مذكر رستفراو رايت أوبن كاميل أحسنتم أم سوسان تفضل تحفظ الطالبة الحديث أحسنتم تحفظ الطالبة الحديثة اذا طلب المؤنث وتحفظ في المضارع يتبع تأنيث الطالبة الفاعل والحديثة مفعول به مذكر احسن طيب نخضر الزين اوخره لا دافوخنده ا هينر ان الله ان زين. طيب الجملة الرابعة أو السؤال الرابع هات أربع جمل فعلها مضارع من في بلن والفاعل مؤنث. والفاعل مؤنث. نمتش. زين ما هكملت فعل مضارع من في بلن. انتكنت مع الأدوات التي فحصناها. لن والفاعل مؤنث. الفعل مؤنث زين. يلا فيديو دايز. برودر تفضل. لن Janjaha al-Kesulu. Al-failu mu annet. al fail mu annet. Verbeteren. Al-failu mu annet. Wat wordt het dan? Lentenjaha. Hof. Lentenjaha al-Kesulu. Heel goed. Lentenjaha al-Kesulu. Tijb, wat is de Arab hiervan? Doe eens de Arab. أخي ولن تنجح الكسولة لن حرف نفي ونصب هلخد. تنجح فعل وفاعل مضارع منصوب بلن فعل وفاعل زيغت تنجح اسم فعل وفاعل فعل مض فعل مضمر ني ظرم يتضمن ضمير ظرم يتضمن ظرم يتضمن خذ ك لن تنجح الكسولة طيب ريستخا تنجح اسم فعل مضارع منصوب بلن لن خذ إن الكسولة يصدن فاعل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره حسن طيب الجملة كذلك أم سوسن فضل لن تضرب سعاد أخاها حسنت لن تضرب سعاد أخاها سعاد مؤنث تضرب إذن يتبع المؤنث وهو فعل مضارع إن ايس فرخة مثل الناصبة لن تضرب. أحسن طيب الأثرية تفضلي لن تكتب البنت درسها ياخد فاعل سي المؤنث الفعل سي مضارع مسبوق بلن ياخد أبا حفص تفضل لن تفلح الساحرة أبدا ياخد لن تفلح الساحرة Abaden. Dus de tovenares die zal nooit succes hebben. Als is een faal moannet. Alleen het is niet teflecha, maar toflecha. En nou kama konna viel het wel. Het werkwoord is eflecha. En die bestaat uit vier letters. Eh le ha. En hij begint met een hamza efflecha. Dus al de eerste letter van Al-Modari, die krijgt dan Adamma. damma Tufliha. Afliha yufliha. Wa'alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Len tufliha sahiratu Abedan. Heel goed. Oké, ik heb gemerkt dat jullie deze stof goed begrijpen. Alhamdulillah. Zijn er vragen over wat we hier hebben gehad, geen vragen. Dan gaan we uh, opgave 6, uh, die slaan we over. Die slaan we over en dan komen we tot hoofdstuk 35. Als er geen vragen zijn, dan zullen we dat insha'Allah nu behandelen. Ik zal even dit sluiten, moment.